وفي ذلك يقول الحديث القسفية ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له والإنسان الذي هو موضوع هذا الكوف وموضوع رسالات هدي السماء يتكون كما علمنا من مادة وهي الصورة الظاهرة له ومن أمر معنوي هو النفس والروس أو ما يعبر عنه بالصورة الباطنية فالإنسان من ناحية مادته له ظاهر ومن ناحية معناه له باطن فكل ما يتعلق بمادته من الصورة الظاهرية نعرفه بالخلق فيقالوا خلقه مؤتد او خلقه جميل او خلقه قبيح اذا اردت به صفة من الصفات التي ترفعه الى مستوى الحسن او صفة من الصفات التي تنحضر به الى مستوى القدر هذا طويل ذلك قصير هذا ابيض هذا اسود هذا واسع العينين هذا ضيقهما هذا مثلا ضخم العظام كل هذه صورة ظاهرية هناك خلف ذلك صورة باطنية وهي التي لا ترى بالحواس فالخلق اذا يتعلق بمادة الانسان وبصورته الظاهرة والخلق يتعلق بالحيئة النفسية والمعنى الباطنية فيه فكما انك تقول مثلا فلان طويل او فلان قصير هذا امر يتعلق بمادةه واذا قلت فلان هذا حليم او غضوب فان الحلم لا تعرف له شكلا بحيث لا تراه بعينك ولا تشمه بأنتك ولا تلمسه بيدك ولكن التولى تراه وتحسه اذا فما يتعرض للصورة الظاهرة المادية يقال له خلق وما يتعرض للصورة الباطنة يقال له خلق اذا فالخلق ما هو الخلق هو الصورة الباطنية للنبت الانسانية او الصورة المعنوية التي لا ترى بالخواسف يقال ذلك إيه خلق وعلى هذا حينما أراد تعريف الخلق قالوا ما هو قالوا هو الصورة الباطنية من الإنسان أو الهيئة النفسية مقابل الهيئة المادية ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله حينما أراد أن يعرف الخلق أعرفه بأنه صفة راسخة في النفس يعني ليست صورة مادية وإنما هي صورة باطنية راسقة في النفس ما مهمة هذه الصفة تصدر عنها الافعال بيسر وسهولة اريد ان اضرب لكم مثلا في الامر المادي لتعرف منه الامر المعنوي مثلا الانسان قد يرقاض على تعلم القيادة في السيارة فهو حين يتعلمها بالضربة والمران والرياضة عليها تكون في اول امره شاقة عليه بحيث يضطرب عند كل حركة ويحاول أن يجمع عقله وفكره في الأشياء بمعنى كيف يفتح العربية كيف, كيف يدعث على البنزين كيف كل هذه يدرب يده ويدرب رجله على عملية القيامة فإذا مرت عليه فترة طويلة أصبح يدعين هذه الأشياء بدون فكر وبدون روية وتكون سهلة عليه ففي أول أمرها كان متعثرة يسعب حتى يجمع هذه تريد منك كذا وهذه تريد كذا ولكن بعد أن يتدرب ويتمرن على تصبح العملية عنده إيه؟ آلية معنى آلية يعني إيه أنه لا يفكر فيها بل قد يعمل العمل بدونه وهو يكلمك وهو يأقل وهو يدخل وسهل سيجارة ويعمل أي حاجة وأطلعت العملية إيه شهلا. كذلك لسنا فينا نعلم الولد الصغير قواعد اللغة نقول ان مثلا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب هذه هي القاعده فساعه اركبكم اول ما تطبق تاتي الجزئيات يقول مثلا ايه كتب محمد الدرس هذه هي الجمله فاذا اراد الطفل ان يقراها يقول كتب محمد ويقف لحظه لماذا يقف هو يريد ان يذكر الحكمه القاعده التي عرفها ويطبقها على الجمله ويقول كتب محمد فさて يفكر الدرس مساء هذا يحصل وبعد ذلك بعد أن يتمر على القاعدة يمتق بدون أن يتذكر الشيء تبقى الأعمال تصدر عنه إيه بيسلم وسهولة فيقال من نحو أعند صفة في نفسه بأملكة وماذا نصار ملكة تصدر عنه الأفعال التطريقية بيسرين وإيه فالذي يقول الشيء السيارة إذن فالآلية في الأعمال العضلية تساوي الملكة في الأعمال النفسية تساوي الملكة في الأعمال النفسية مثلا نريد أن نمرن إنسان على خلق الشجاعة أنه ما يتمرن على خلق الشجاعة نقول له يا أخي العمر واحد وكلنا صائرون إلى الله والأسباب كذا والأسباب كذا فنهي. لكنه إذا أقبل على موضع يتطلب الشجاعة برضه اتردد بعد التردد فحين تصبح صفة الشجاعة طفة نفسية وطفة نفسة يقبل على الإيه؟ على المخافر ولا يباني بشيء ولا يفكر فيقال حين إذن إن الشجاعة صارت خلقا لا خلق يعني إيه شف رزخة في نفسه تصدر عنها الأفعال التي تطلبها الشجاعة بيسر وإيه يسهولا كذلك الأخلاق فالأخلاق إذن في المعاني تسامن آلية الماديات يقال هذا العمل أصبح آلية الذي يتعلم النسيج يأتي مثلا بما عليه الخير ويحاول بمطئن أن يضعها كذا وبعد ذلك كذا يتنخبط منه الخيط وبعد ذلك إذا مرن عليها وتعيدوا عضلات وخدف عليها ماذا يحدثوا منها ليسل من الوقت هو لو يبقى يتكلمه ويعمل فيه كده ومغمض أصبح العمل ايه؟ آني إذا فالآلية في الأعمال المادية تثاني الملكة في الأعمال الايه؟ في الأعمال المعنويات والنفسية إذا مثل الأخلاق على هذا ثقة رافقة في النفس يعني مش في المادة تصدر عنها الأفعال بمثل؟ بسهوله الافعال التي تصدر بيسر وسهوله مثلا حينما نقول فلان متصف بالشجاعه اي ان الشجاعه صارت صفه له وملكه في نفسه فينضو عنها الامر بيسر هل الاعمال التي تصدر هي الاخلاق ام التي تصدر عنها الاخلاق وهي الأخلاق الاعمال هي الأخلاق الصفه التي تنضو عنها الاعمال اذا فان اعمال الفه ليست هي الأخلاق الصفات التي نشأت عنها الرجل السامط الكريم المكذاب حين يعطي اي تمشي هل الاعطاء ده نفسه هو الخلق ولا الصفه في نفسه التي جعلته يعطي هي الخلق اه في نفسه جعلته يعطي ايه هي الخلق تبقى الاخلاق هي نفس الصفه التي تصدر عنها الايه الااعمال تبقى الاعمال بذاتها ليست هي الخلق وانما اثار وانما اثار الايه الخلق إلا أن بعض العلماء حينما أراد أن يعادك الأخلاق قالت والله الأخلاق إن أردت بها النفسي الصفة النفسية الداخلية لها معنى وإن أردت بها الأعمال الظاهرة لها إيه لها معنى ولذلك شاهده ولذلك شاهد فمثلا سيدنا عمر بن الخطاب يقول من تخلق للناس تخلق للناس يعني الدعاء النبي صفة من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من شانه الله يعني معنجو الصفة ويند أن يتخلق من الناس ليردوا بأنه متصل بهذه الصفة ولكن لها خميرة بنافسه إذ أشانه الله من تخلق من بما يعلم الله وأنه ليس من شانه الله ده يدل على أن الأخلاق هي إيه؟ الصفة النفسية ولا, لا؟ ولا الأعمال التي تضل على الصفة النفسية الصفة <تصفيق> النفسية وقول عائشة رضي الله عنها حين تئلت عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن ما لخلق القرآن يعني إيه متمسك يبقى القرآن بالقران ياتمر باوامره مش كده وينتهى عن نوازي تمسك بما فيه من المكسب يبقى دي اطلقه الاخلاق على الاعمال التي تصدر عن الطبعه الايه النفسيه فمره تطلق الأخلاق ويراد بها الطبعه النفسيه التي تصدر عن الاعمال ومره تطلق الاخلاق ويراد بها الاعمال نفسها وهذا له شاهد وذلك له ايه وذلك له ايه